بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل رمزة الرمزة الذي جمع ما له يحسب أن ما له في الحطمة وما أرى كما الحطمة نار الله الموقد التي تطلع على إِذًا إِنَّ عَلَيْهِم مُصْطَفَّتُونَ فِي يَوْمٍ مُدْدَدٍ